نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويغي المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب واحكمت آياته ثم فصنت من لد حكيم خميخ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذيع وبشير فَأَنِسْتَغْفِرُ عَنْكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُتِقِ الْلَّذِي فَضَّلَ فاضنا وإيا تولف إنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله ما رجعكم جميع إلى الله ما رجعكم وهو على كل شيء قدير لا هم يثرون صدوعهم يستخفونه، ألا حين يستوشون ثيابهم، ألا حين يستوشون ثيابهم؟ يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عالم بذات الصدوع.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 وهو الذي, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيه ميزم صوفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون وَإِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً فَلَجَعَلْنَاهُ مِنْهَا غَنِيًّا إِنَّهُ لَيُحْسِنُ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً لَظَنَّ أَنَّ النِّعْمَةَ مِنْ ذهب سيئات عني، إنه لفرح فخور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولائك، أولائك لهم مرفقون. وأدر كبير فلعلك تارق بعض ما يوحى إليك وضاء قومه من يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه منك إنما آت الذي هو الله على, كل شيء قدير الله على كل شيء وكيل أم يقولوا نفتعه قل فاتوا بعشر شوارم مثنه مفتوعات قل فاتوا بعشر شوارم مثنه مفتوعات ودعوا من استطعتم ودعوا من دون الله قات صادقين وإن لم يستديبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ما تأليه دون حياة الدنيا وسيلةها وفي إليهم أعمالهم وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويسنوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به فَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاعْمَ مَوْعِدُهُ فَلَا تَغْفُلْ فِي مَغْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَلَعَنَ يعرضون على عبهم ويقولون أشهد أن لا إله إلا الذين تذم على عبهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عصا بين الله ويبلغونها عودات وهو بالآخرة لهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيع ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خصروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جعم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جعم أنهم في الآخرة هم إن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 هل يستوياني مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير أمين ألا تعبدوا إلا الله إني لكم من إني أخاف عليكم عذاب على يوم أليم وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَعَاكَ إِنَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَعَاكَ اتَّبَعَكَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ أَعَاذِلْنَا بَادِيًا وَمَا نَعَا عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ أَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ أَحْمَدَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمّتْ عَلَيْكُمْ أَن نُزِمَقُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ويا قومنا أسألكم عليه ماذا إن أجل إلا على ما أنا بquirer الذين آمنوا إنهم ملاقوهم بهم ولكنني عاق أمان تجهلون ويعقوب معي يوصوني من الله إلى طلتهم أ فلا تلقون ولا أقول لكم إن ولا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري عيونكم ليؤتيهم الله خيره الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن من الظالمين.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 بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن رد أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه تردعون أم يقولون افتعوه قل إن افتعيته فعلي إجرامي وأنا بريد